إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالموده وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله من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 قَدْ كانت لَكُمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا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 يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون الى الكفر لا هم احل لهم ولا هم يحلون لهم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 ولا يسرقنا ولا يذنين ولا يقتلون أولادهنا ولا ياتين ببهتان ولا ياتين ببهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهنا واستغفره الله إن الله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يَئِسُوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور